وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أما في حياكم الله تعالى جميعا ونفع بكم وزادكم علما وحلما وجمعنا وإياكم بالنبي وإياكم ونفع وجمعنا بكم كريم اليوم إن شاء الله تعالى نكمل شرح شاء الأربعين النووية ل اشهر م أبا بن زكريا يحيى ر ر ف النووي ح م الله ا ت ب ك و ت ع ان ل اليوم ى إ شاء الله تعالى الحديث الرابع والعشرون وهو حديث عظيم حديث قدسي حديث قدسي وابين فقط اولا الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي وهو أ ن الحديث النبوي هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وان إ ن ك وحيا وإن كان وحيا ك وحي م اما ن ع ل أن ل س ن ة و الحديث ق ر آ ن و ي من ن ع الله أما ا وجل ل عز ح د القدوسي فهو من كلام الله تبارك وتعالى ولكن وسلم بقوله وسلم يروي بنقل هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عن رب العزة فالنبي صلى الله عليه وسلم يروي الحديث عن عن عن رب هذا نبوي النبي عن الله تبارك وتعالى أ م ا الحديث القدسي فهو ما قاله أ و تلفظه النبي صلى الله عليه وسلم وكان وحيا من عند الله عز وجل لأن السنة وحي من عند الله عز وجل الفارق أن الحديث القدسي من كلام الله عز وجل مباشرة ويلقله أو يرويه النبي صلى الله عليه وسلم أن أو من عند من عن مباشرة العزة وحي يرويه عز عز رب أ م ا الحديث القدوسي فهو الحديث النبوي أو ما جاء في السنة في هو ما رفع إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو أ و و فعل ل تقرير د خ او الصفة س ا كانت ء ص فعل ة خلقية خلقية الحديث النبوي كل يسمى أو فهذا ما جاء ن ا ن ب ي صلى الله عليه وسلم من قول او ل ل عليه ه س ل قول فعل م من أو أو تقرير أو صفة سواء صفة كانت هذه ا ل ص ف ة خ ل ق ي ة أ و خ ل ق ي ة هذا ما يعرف بالحديث النبوي أ و ب إ ط ل ا ق الحديث إ ذ ا أ ط ل ق الحديث فهو يراد به الحديث النبوي ويطلق وسلم وأيضا المعروفة أيضا يراد النبي عليه يطلق العقيدة أطلقنا على السنة لفظ السنة كل صلى الله على السنة الآئمة السنة إذا بها ما جاء كما عن صنف كتب الشاهد هنا أ ن هذا الحديث حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا, عن ربنا تبارك وتعالى تبارك وتعالى أبا بن بن عبد العزيز عن ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي النبي الإمام الحسين الحجاج الله رواية العزيز الخولاني الله الله أخرجه رحمه إدريس ذر رضي وهو وسلم سعيد عن عن عن عنه عليه مسلم صلى قد يزيد أن أنه من قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أ ن ه قال يا عبادي إ ن ي حرمت الظلم على نفسي وجعلته, وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم طيب الصوت واضح هل هناك تقطيع ام الصوت في م ش ك ل ة طيب ا ل آ ن عليكم السلام عليكم و ر ح م ة الله طيب الان الصوت و ا ل ل طيب ا ل غ ر ف ة على البلدوك ا فيها تقطيع طيب الان فهذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى <تصفيق>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 فاستكسوني أ ك س ك م يا عبادي إنكم تخطئون ب انكم ل ل ل ل ي و ا ه ا ر إ ن تخطئون بالليل والنهار وانا أ ن أغفر ا ل ذ و ب ج م ي ع و أ ن اغفر أ الذنوب جميعا فاستغفروني أ غ ف ر لكم يا عبادي إ ن ك م لن تبلغوا ضري إ ن ك م لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أ ن أ و ل ك م و آ خ ر ك م و إ ن س ك م وجنكم كانوا على أ ت ق ى قلب رجل ذلك ملك لو أولكم على عبادي وآخركم وجنكم أفجر واحد وإنسكم كانوا ما زاد شيئا يا منكم أن في قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا ما من م نقص ذلك ل ك يا ش ي ئ يا عبادي لو أ ن أ و ل ك م و آ خ ر ك م و إ ن س ك م وجنكم قاموا في صعيد واحد ف س أ ل و ن ي ف أ ع ط ي ت كل إ ن س ا ن م س أ ل ت ه ما نقص ذلك مما عندي إ ل ا كما ينقص المخيط المخيط إ ذ ا أ د خ ل في البحر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 تحتاج إ ل ى محاضرات لاستخراج الفوائد والدرب منها كما كان ركبتي ركبتي ركبتيه الإمام مسلم رحمه الله وفي بعض الروايات في آخر الحديث قال سعيد بن عبد العزيز كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث قلت على ركبتي جثى على ركبتي أي نزل على أخرجه أبو أي آخر إدريس جث جث سعيد حدث وفي في بعض بن عبد بعد أ ن يسمع هذا الحديث وهذا ليس جديدا على ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم ف إ ن ه م كانوا يفعلون ذلك دائما والله المستعان فهذا الحديث حديث قدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى فهو يقول فيه يا عبادي إ ن ي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا هذا نداء للعباد الذين خلقهم الله تبارك وتعالى لعبادته والذين أ م ر ه م الله عز وجل بتوحيده فهو يخاطبهم ويبين لهم أ م ر ا عظيما أ ل ا وهو أ ن الظلم ليس من الله تبارك وتعالى وان ت ع ل ى و إ كان الله تبارك وتعالى قادر على, ذلك قادر على ذلك ولما كان ا ل أ م ر في ق د ر ة الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعل ذلك محرما أ ي ض ا على العباد والله تبارك وتعالى عاملهم بعدله ولم يعاملهم بظلمه وهو قادر على ذلك ولكن هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا أ ن جعل ذلك خيرا لنا ل أ ن ن ا لو ظلمنا لم يبق منا أ ح د ا ق د يدخل ا ل ج ن ة ولكن الله تبارك وتعالى فرض على نفسه وحرم على نفسه هذا ا ل أ م ر وهو الظلم ومنع نفسه من ذلك والايات ك ث ي ر ة منها قول الله عز وجل وما أ ن ا بظلام للعبيد وقوله م بظلام ا أنا للعبيد عز وجل وما الله يريد ظلما للعباد وايضا أ ي ض وما الله ر ي للعالمين ي د ظلما و أ وما ربك بظلام للعبيد وغير ذلك من ا ل آ ي ا ت ا ل و ا ض ح ة في أ ن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرم كذلك الظلم على غيره من العباد وحرم أيضا أ ن يظلم أ ح د ا غيره سواء كان إ ن س ا ن ا أ و حيوانا فالظلم خطير الظلم خطير ومنهم ن عرف الظلم ب أ ن ه م ج ا و ز ة الحد مجاوزة الحد ومن بعضهم قال ب أ ن ه وضع أ ش ي ا ء في غير موضعها وضع ا ل أ ش ي ا ء في غير موضعها ومنهم من قال هو التصرف في غير ملكك إذا ت ص ر فهذا ت في ف غير ملكك فهذا ظلم ولذلك كان هذا ليس من فعل الله تبارك وتعالى وهو وجل الله الظلم أفعال ليس من أفعال الله عز وجل ل أ ن الله عز وجل يتصرف في ملكه وهو ملك مالك إ ذ ن عندما يتصرف في ملكه فليس بظلام وليس بظالم ل أ ح د لذلك حرم على نفسه الظلم وجعل ا ل أ م ر في الدنيا برحمته وفي ا ل ا خ ر ة بعدله على وتعالى الكفار الله تبارك وتعالى يعامل الناس جميعا المسلم والكافر في الدنيا برحمته فهو يرزقهم ويكسوهم ويزيدهم في كل شيء أ م ا في ا ل آ خ ر ة ف ي ع ا م ل ه فيعاملهم بعدله, فيعاملهم بعدله فالنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن, عن ربنا تبارك وتعالى أ ي أ ن الله عز وجل هو الذي قال هذا قال يا عبادي إ ن ي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا والله تبارك وتعالى جعل الظلم بيننا م ح ر م ا فلا يظلم بعضكم بعضا فلا يظلم بعضكم بعضا و قوله تبارك وتعالى فلا تظالموا أ م ر ب ع د م الظلم فلا تظالموا قال يا عبادي كلكم ضال إ ل ا من هديته فاستهدوني أهدكم كلكم ض اهدكم ل إلا من ي فاستهدوني ت ه ه د أ هنا تبارك وتعالى يبين أن ان ل كلهم ضلال ع ب ا د ة في أ العباد ة كلهم في ضلال, أن العبادة كلهم في ضلال والأصل في العبد أ ن ه خلق لا يعلم شيء و أ ن ه كان جاهلا والله ت بعد ا ر ك و ت ا ل وعلمه ى بصره ب ع ذلك و الصوت واضح ان شاء الله كل إ ن س ا ن كان أ و ل ما و ل د كان لا يعلم شيء وكان لا يفقه شيء وكان يجهل ا ل أ م و ر و الله تبارك وتعالى ي أ م ر العباد هنا بطلب ا ل ه د ا ي ة بقوله كلكم ضال الا من هديته كما بين الله تبارك وتعالى ذلك ف ا ل ه د ا ي ة هنا ه د ا ي ة قسمها أ ه ل العلم إ ل ى ه د ا ي ة توفيق و ه د ا ي ة إ ر ش ا د والهدايه ا ل أ و ل ى وهي هدايه التوفيق بيد الله تبارك وتعالى وهي المراد من ا ل آ ي ة من يرد الله أ ن يهديه يشرح صدره ل ل إ س ل ا م والهدايه ا ل أ خ ر ى وهي التي تكون لغير الله عز وجل ولكن تحت مشيئة الله عز وجل وهي تكون والعلماء الله للأنبياء تحت مشيئة من بعدهم عز فالنبي صلى الله عليه وسلم هدايته ه د ا ي ة إ ر ش ا د يرشد العباد ويدلهم على الطريق الصحيح والتوفيق بيد الله عز وجل وهنا يبين الله هداه يبين إنسان ضال إلا من هداه الله عز وجل أنه القادر على الهداية وجل لكل عز أن أنه من القادر فاستهدوني فقال على اي يجب عليكم ان تطلبوا من الله عز وجل الهدايه وذلك كما جاء ونقرا جميعا كل يوم اكثر من مره ة سورة الفاتحة في نقول د الهداية ن فنحن نطلب من ا الصراط المستقيم الله تبارك وتعالى الهداية إ ل ى التوفيق و إ ل ى الطريق الصحيح القويم المستقيم فدائما العبد يدعو الله عز وجل ب ا ل ه د ا ي ة ليرشده ويوفقه ف إ ذ ا الله تبارك وتعالى ي أ م ر العباد الذين يعبدونه حق العباده ة في أ ن م يطلبون الهدايه منه ل أ ن ه القادر على ه د ا ي ة الخلق وليس ل أ ح د أ ن يهدي غيره ثم قال يا عبادي كلكم جائع إ ل ا من أ ط ع م ت ه فاستطعموني أ ط ع م ك م هنا أ ي ض ا الطعام ويدخل فيه الرزق بجميع أ ن و ا ع ه رزق في المال رزق في الولد رزق في الطعام في أي أنواع الرزق فالطعام ي أي أ ن و ع ا ر ز ق ف ا ل نوع من أ ن و ا ع الرزق الذي يرزقه الله تبارك وتعالى لعباده فالله عز وجل القادر على عز الطعام العباد و ا ل أ ص ل أ ن الله عز وجل أ خ ر ج من ا ل أ ر ض الثمار كما قال الله عز وجل ا ف ر أ ي ت م ما تحرثون أ ا ن ت م تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون الله تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء فيخرج به من الثمرات رزقا لكم ف إ ذ ا القادر على إ خ ر ا ج هذه الثمار وهذا الطعام من ا ل أ ر ض الطينه ة أو الأرض التي يجب من الطين ي علينا أ ن ندعوه هو ونطلب منه أ ن يطعمنا ولا نستطعم من أ ح د غيره لو نظرنا إ ل ى هذا الحديث لوجدناه لو يتكلم حول كل أ م ر في أ م و ر حياتنا ا ل أ م ر فقال يا عبادي كلكم عار عار إ ل ا من كسوته فاستكسوني أ ك س ك م أ ي ض ا هذا ا ل أ م ر في أ ن ا ل م ر أ ة يخلق عار ليس له ك س و ة ليس له شيء فالله تبارك وتعالى هو القادر على أ ن يكسوه وهذه ا ل ك س و ة خلقها الله تبارك وتعالى لنا وجعل هناك أمورا أو جعل هناك كأصواف أو أو الغنم أو غير ذلك مما يكون الأمر يكون البقر غير هناك جعل ذلك فيه ا س ت ف ا د ة للبشر أ و ا س ت ف ا د ة للعباد من استغلال ا ل أ ص و ا ف و ا ل أ و ب ا ر وجعل القطن وغير ذلك مما فيه خير ونفع للناس إ ذ ن الله تبارك وتعالى هو الذي جعل ذلك وخلقه فالهو الوحيد الذي يطلب منه هذا ا ل أ م ر فاستكسوني أ ك س ك م فاستكسوني اكسكم يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم إنساء أني أن لنا الله جميعا آمين هذا الأمر ولكم أخفر وهو م غ ف ر ة الذنب من الله عز وجل ع ظ ي م ة كل الناس تذنب وكل الناس يخطئ و ا ل أ د ل ة على ذلك ك ث ي ر ة لو لم تذنبون ل أ ذ ه ب الله ا ل تبارك ت ع ا ل ى بكم و أ ت ى بقوم آ خ ر ي ن يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم وكما جاء في الحديث ك ل ابن آ د م خطا وخير الخطا ي ن التوابون إن كان فيهم ق ا ل ولكن أ ه ل ا ل ع ل م حسنه فالناس يخطؤون ل ي ل ا ونهار ا ويرتكبون المعاصي و ا ل أ خ ط ا ء ولكن ا ل ع ب ر ة هنا بالرجوع إ ل ى الحق والاستغفار والندم هذه ا ل أ م و ر التي بها يكون الاستغفار والله تبارك وتعالى هنا أ م ر بقوله فاستغفروني أ غ ف ر لكم فماذا بعد ذلك الله تبارك وتعالى بعد كل ذلك من الذنوب التي قدمتها استغفر كل ذلك يقول لك استغفر لي بعد من استغفروني أغفر لكم اغفر س ت و ن ي أغفر لكم ن س أ ل الله أ ن يغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا ف م غ ف ر ة الذنوب بيد الله عز وجل وليس كغير المسلمين الذين يظنون بأنهم يذنبون وترفع هذه الذنوب بنشر فضيحتهم فعلى المسلم أ ن يستغفر الله عز وجل في كل أ ح و ا ل ه والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الله عز وجل في المجلس الواحد أكثر من يستغفر في مرة وجل عز مئة ثم قال يا عبادي إ ن ك م لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني الضر والنفع بيد الله عز وجل بيده وبيده الضر النفع لان الله عز وجل أ ي ض ا غني عن العالمين غني عن العالمين ولو كفر جميع الأرض أو اهل ل أ أو أ ر ض ا ل أ ر ض لا يضر ذلك الله في شيء ولو كان جميعهم على تقوى وصلاح لا يزيد الله ذلك شيء وهذا الذي سياتي بعد قليل فهذا يبين الله عز وجل انه لا يستطيع احد ان يضره ولا ينفعه لان الله عز وجل هو الذي يضر وينفع ليس ملك ولا نبي ولا غيره له الضر والنفع بيده أو و إ ن م ا ي د ف ل كل ذلك تحت ق د ر ة الله عز وجل فالله عز وجل هو المتصرف في جميع ا ل أ م و ر يا عبادي لو أ ن أ و ل ك م و آ خ ر ك م و إ ن س ك م وجنكم كانوا على أ ت ق ى قلب رجل واحد منكم ما ز ا ل ذلك في ملكي ش ء ي ا عبادي لو أو أ ن أ و ل ك م و آ خ ر ك م و إ ن س ك م وجنكم جاء كانوا على أ ف ج ر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء هذا أ ي ض ا يؤكد القول السابق أو الكلام الماضي في أ ن الله عز وجل لا تنفعه تقوى العباد أو تضره مفاسد العباد في ا ل أ ر ض ل أ ن ط ا ع ة الطائع الذي يطيع الله عز وجل ينفع نفسه فقط والله تبارك وتعالى هو الغني غني عن العالمين فلو جاء أ ه ل ا ل أ ر ض جميعا على أتقى رجل و اتقى ح د أ رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله من شيء وما نفع ولا ضر ذلك شيء لا يضر الله ولا ينفع الله فهو لكم النفع أ و هذه العبادة أو الطاعة لكم وأيضا الضر لكم عليكم يعود نعم أو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 ما نقص ذلك مما عندي إ ل ا كما ينقص المخيط إ ذ ا أ د خ ل في البحر ونحن نعلم إ ذ ا أ د خ ل المخيط هذا الذي هو دقيق جدا إ ذ ا أ د خ ل في البحر و أ خ ر ج ن ا ه لا يوجد عليه شيء وهذا مثال يبين الله تبارك وتعالى أ ن ملكه لا يزول وملكه واسع جدا و إ ن كان الناس كلهم اجتمعوا في مكان واحد و س أ ل و ه كل واحد م س أ ل ة ما نقص ذلك من ملك الله من شيء مطلقا ولا لكل واحد مسألة ولا وأجيب واحد وأجيب واحد ورحمة مسألة مسألة لكل على ذلك لكل واحد مسألة نعم عليكم السلام ورحمة الله نعم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 ثابتة ا في ل ل وهذه ح المحفوظ الحديث السماوات والأرض بخمسين الف سنة كما جاء في الحديث عن النبي ا قبل تخلق ألف صلى ل ل من بخمسين في أن سنة عن عليه عند عز وسلم فكل شيء مكتوب عند الله عز وجل شيء ه مكتوب و ا ل أ ع م ا ل قد أ ح ص ي ت الله تبارك وتعالى أحصاها في كتب في سجلات في سجلات ثم اوفيكم إ ي ا ه ا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إ ل ا نفسه فالله تبارك وتعالى يجازي ا ل ح س ن ة بعشر أ م ث امثالها ل إلى ه ا ويضاعف ع س ب ا ويضاعف يشاء ما شاء والسيئة ئ ة ضعف يجازي لمن م ب ل ه و ا س ي يجازي ئ ة بمثلها ومن هم بسيئة ثم انصرف عنها لوجه الله عز وجل كتبت له ح س ن ة وهذا من نعم الله الوافرات إ ذ ن هذا يبين أ ن الله تبارك وتعالى بين بالطاعة الخير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن فمن ومن نفسه لأنه وأحصى وجد وجد وأمر الأعمال أمر الله فلا إلا ذلك باتباع الشرء والسير على المنهج الصحيح على وخالف فيه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من أ ط اطاعني ع عصاني كعندما ن الجنة ومن يدخلون الجنة من ومن من ي أمتي يأبى يا دخل فقد قال كل إلا قال رسول الله قال أبى أبى دخل ا ل ج ن ة ومن عصاني فقد أبى من ابى يا من ن أطاع ا ل ي ص ل الله الله عليه وسلم فليحمد الله لأنه سار على ما كان الله عز وجل قد أ م ر به ومن عصاه فلا يلومن إ ل ا نفسه ل أ ن ه أ م ر بذلك أ و ل ا ولم ينقاد إ ل ي ه وعصى واستكبر وجحد فلا يلومن الا نفسه ن فهذا س لا يلومن إلا نفسه ف ه حديث عظيم ك م ان قلت و ب ي ت أن فيه من الخيرات في فهم وفهم في هذا الدين وفهم العقيدة الصحيحة ترسيخ ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة في عقول المسلمين في أ ن الله عز وجل هو المتصرف المالك المدبر لجميع الأمور لجميع هذه ا ل أ م و ر وهذا أ ي ض ا يتعلق ب ا ل ع ب ا د ة ا ل ص ح ي ح ة لله عز وجل في إخلاص العمل وإخلاص العبادة لربنا تبارك وتعالى وان إ خ ل ص العبادة ل ب ر العمل تبارك ت ا و ع ى وأن ا ل يحاسب لك أ و عليك ف إ ن عملت خيرا فالعمل لك فيه خير و ت ج ا ز عليه يوم ا ل ق ي ا م ة خير الجزاء وتحمد الله, وتحمد الله عز وجل على ذلك وعلى أ ن هداك إ ل ى فعل ذلك أ م ا الذي يعمل الشر ويعمل السوء فلا يلومن إ ل ا نفسه ويجد في ا ل آ خ ر ة جزاء من الله تبارك وتعالى على هذا ا ل أ م ر فهذا فيه اشتمال الخير وتنبيه الناس لهذا الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى وكما قلت أ ن كان أ ب و إ د ر ي س الخولاني إ ذ ا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه جثى على ر ك ب ت ي ف أ ن ا م ا أ ظ ن أ ن أ ح د يسمع هذا الحديث ولا يزداد قربا إ ل ى الله عز وجل ولا يزداد إ ي م ا ن ا بالله عز وجل ولا يزداد تعظيماً وإجلالا وتوكلا وجل على الله عز وجل نسمع هذا الحليث يزداد تعظيما هذا الذي عز نسمع لو اجتمع أ ه ل ا ل أ ر ض جميعا على أ ن يطلبوا شيئا من الله تبارك وتعالى كل له م س أ ل ة ما زاد ما نقص ذلك من ملك الله شيء ما نقص ذلك من ملك الله شيء قط فملك مخلوق ملك وما مخلوق الله الله واسع الله علينا نقص أن ننقادل قط ذلك لذلك وكل لله وجل هو فهو شيء شيء يجب سوى عز لله تبارك وتعالى و أ ن نسلم له و أ ن نسير ل له م وأن ن س على ما قد كتبه الله لنا تبارك وتعالى ن س أ ل الله ت ب ان ر ك وتعالى أ يغفر لنا ن استغفروني أغفر لكم. فنسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا أقدامنا ويصرنا على الكافرين وأن ا كما قال الله لكم وأمر قوم م يتقبل على ويثبت أغفر يغفر في صالح الأعمال ونتقبل منا هذا ا ل م جميعا ل الطيب ل س بهذا ا ك المبارك ا والإخوة والأخوات الأفاضل منا ن أن نتقبل م ج و أ ن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في ا ل ج ن ة و أ ن يفقهنا في ديننا و أ ن يزيلنا من فضله ومن علمه و أ ن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه إنه تعالى جواد كريم والحمد لله رب العالمين وهذا يكون إن شاء الله تعالى نهاية الموضوع الله لنا ولكم أن ومنكم والحمد وبحمدك وأتوب الله نهاية الله لله اللهم أشهد شاء تعالى لنا منا العالمين سبحانك لا إلا فينسأل يتقبل أستغفرك إليك إن أن أن إله أنت رب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم شكر الله لكم جميعا والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته